وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً فَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا 124. إن يوم الفصل كان ميقاتا 125. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا 126. وفتحت السماء فكانت أبوابا 127. وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهن مَا كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَّابِثِينَ فِيهَا لا لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَغْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً أَوْ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 و بَو وَكَوعبَاءت رَضَو وَكَسَادِهَا قاء لا يسممَعونَ فيِيهَا لَغْوَو وَل كِذابَ جَزَ أَمِّ الربكَ ط أَن رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أُذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ 114. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا 115. إنا أنذرناكم عذابا قريبا 116. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.